أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإنَّ الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أي مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربكم متها؟ إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها